قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رحط يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 أَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّ نَادَمَ عَلَيْهِمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَوْيَةٌ بِمَا غَلَمُوْنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنَّهُمْ جئنا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولقى إذ قال لقومه أتئتون الفاحشة وأتوم تبصرون أإنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أن أنتم قوم تجهلون.